وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبتون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكُمْ حِجَارَةَ السَّمَاءِ فَاخْشَوْهَا وَاسْتَجَابَ لِلَّهِ الْمُصْلِحُونَ وَقَالَ مُوسَى إِن تَفْرَحُوا فَإِنَّ الْبَحْرَ سَيَفْتَرِقُ وَأُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَقَالُوا إِنَّكَ فَرَمْنَا بِمَا أُرسلتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتُنَا تُكذِّبُونَ بِاللَّهِ شَفَاءُ خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُصْلِحَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ يَكُم وَيُؤَخِّرُكُم إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَعِلْمُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَفْزُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَتَأْتُونَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ